بديع السماوات والأرض يعني وي عصمان وعرد تشيكر بيكو باري هنجي بيكو باري هنجي تشتكدها بتنوكي عصمان وعردي خد تعالى أف عصمانتها و أف عردها البر وإذا قضى أمرا هكر خد تعالى حكمك فإنما يقول له كن هما أبيا خدد بشتهابه فيكون بأفت اجتهاجك هبن هروسة خدا تعالی هو صیصاجت خدا تعالی بیا عیسا چه به بیباب اما خدا تعالی گفت هذا عیساجک پیدا بو و هظ اوا خدای